ذائب الأقصى الثورة أبطال تحدي الغارة يا بلادي تعيشي حرة نشرب كأس المرارة ذائب الأقصى الثورة أبطال تحدي الغارة يا بلادي حرة Hei relственkin uudut kepiakse Sosan يا آيات لها شيء ثبات رد بعملية بعرد القدس الغربي. سعيد محمد لا عاد وبيتوحى لا, لا عاد وبيت المهد لا جهاد هادى جنود تحدو ساسات اليهود. الثورة أبطال تحد الغارة بلاديتي تنحيش حرة نشرب كاس المرارة